هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وغيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا خليلاً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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ ذقنوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سميع فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ نَاقِصَةٌ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 وَمَتَّعْنَا عِنْدَ رَبِّكَ الْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا وَيرَبَيْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَقَالَ مُوسَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْأَرْضَ لَهَا وَأَنَّ الْأَهْلَ لَهُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى فَلَمَّا جَاءَهُ وَلِيُّهُ زَجَرَهُ وفي عاد إذ أرسلنا عليه مريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينذرون فما اتطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما تَمَّ اَبْنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالارْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَكِرُوا إلى الله إني لكم منه نذير مبير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبير كذلك ما أتى الذين من 119. قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 110. أتواصوا به بل هم قوم طاغون 111. عنهم فما أنت بملوب 112. وذكر فإن الذكرى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 119. للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب فَلَا فلا يستعجلون 110. فويل للذين كفروا من يومهم الذي